سورة الرعد مدنية من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله التفسير الإفلام را تلك آيات الكتاب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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعاء ما تشهدونها ثم على وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تنثيل ودلل الشمس والقمر لمنافع خلقه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 وفي الأرض بقاع متقاربه وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات مفردات بأصلها تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد رغم تجاورها وسقيها بماء واحد ان في ذلك المذكور لادله وبراهين لقوم يعقلون لانهم هم الذين يعتبرون بذلك وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَنْتَ تَتَعَجَّبُ أَيُّهَا الرَّسُولُ مِنْ شَيْءٍ فَأَحَقُّ مَا تَتَعَجَّبُ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ بِالْبَعْثِ وَقَوْلِهِمْ احْتِجَاجًا لِإِنْكَارِهِمْ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 إنما أنت ايها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لأنه سبحانه عالم كلما غاب عن حواس خلقه وعالم كلما تدركه حواسهم العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله المستعل على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته سواء ومنكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يعلم السر وأخفى يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه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 له سبحانه وتعالى ملائكه يعقب بعضهم بعضا على الانسان فياتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الانسان بامر الله من جمله الاقدار التي كتب الله لهم منعها عنه ويكتبون اقواله واعماله ان الله لا يغير ما بقوم من حال طيبه الى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بانفسهم من حال الشكر وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا راد لما أراد وما لكم ايها الناس من دون الله من متول يتولى اموركم فتلجؤ اليه لدفع ما اصابكم من بلاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحنده سبحانه وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة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 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَاؤِهِ أَهْلَ يَتِيمٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكس في الْأَرْضِ كذلك يضرب الله الأمثال ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأوديا كل حسب حجمه صغرا وكبرا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 ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ والحق مثل الماء الصاف الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره سينتفع الناس به كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل للذين استجابوا لربهم الحسنى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 ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب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 الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده ولا ينكثون العهود الموثقه مع الله أو مع غيره والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عُقَبَ الدَّارِ وَهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَلَى مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَسُرُّ أَوْ يَسُوءُ وَصَبَرُوا عَلَى مَعْصِيَتِهِ طلبا لمرضات الله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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب هذه العقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة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 ولهم سوء الدار والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام ويفتدون في الأرض بمعصية الله تعالى أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العقبة وهو النار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده وليس توسيع الرزق علامه على السعاده ولا على محبه الله ولضيقه علامه على الشقاء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 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رَبِّي لا إله إلا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متاب مثل هذا الْإِرْسَالِ الذي أَرْسَلْنَا به الرسل السابقين إلى أممهم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 ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل انهارا وعيونا أو يقرأ على الموتى فيصير احياء لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا اتقياء القلوب لكنهم جاحدون بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها افلم يعلم المؤمنون بالله انه لو يشاء الله هدايه الناس جميعا دون انزال ايات لهداهم جميعا دونها لكنه لم يشا ذلك ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهيه شديده تقرعهم او تنزل تلك الداهيه قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله بنزول العذاب المتصل ان الله لا يترك انجاز ما وعد به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 فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم أخذتهم بعد الامهال بصنوف العذاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابا شديدا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء؟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 فمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على أعمالها أو لا أن يعبد أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزهرا قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء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 وما لهم من الله من واق لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا يقطع وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة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 إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره وإليه وحده مرجعي وبهذا جاءت التوراة والإنجيل وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر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 وَقَدَّمَ كَرَّ الْعَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَثْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّارَ وَقَدْ مَكَرَتِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ بِأَنْبِيَائِهَا وَكَادَتْ لَهُمْ وَكَذَّبُوا بِمَا جَاءُوا بِهِ فَمَا دَفَعُوا بِتَدْبِيرِهِمْ لَهُمْ